بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده 111. كلا لينبذن في الحطمه وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة 114. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممدده